جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق أفعن الله ما سمعنا وغفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين آمين نعم يقول السائل ما رأيكم في من يعرف الصحابي بأنه من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به وعاش معه سنتين ومات مسلما فاشترط قيد أن يكون معه طول الصحبة هذا الاشتراط اشتراط سنتين أو أزيد أو أقل ليس له أصل فمن لقي النبي عليه الصلاة والسلام وآمن به ومات على الإسلام فله صحابي وله حقه من المحبة والاحترام والتوقير المطلوب تجاه أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ومع ذلكم يفرق في الفضل والمكانة بين من طالت صحبته ومن قصرت صحبته لا, لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسن كلهم أهل خير وأهل فضل وكلهم موعود بالحسن لكنهم لا يستوون في الفضل لا يستوون في الفضل بينهم تفاضل وليسوا في الفضل على درجة واحدة نعم يقول تكملاتا للسؤال وما حكم من لا يعد معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه صحابيا بناء على التعريف المتقدم هذا من كلام أهل الضلال والعياذ بالله وإلا فإن معاوية رضي الله عنه وأرضاه ومسلمة الفتح فتح مكة الذين ثبت اسلامهم وعرف اسلامهم وايضا نصرتهم لدين الله جل وعلا ومؤازرتهم للنبي عليه الصلاه والسلام وخاضوا نصرة للدين في حياته معه المعارك وبعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه فهؤلاء صحبتهم ثابته ومتقرره ومكانتهم معروفة ومتقرره ولا يخرجهم من الصحابة والصحبه إلا أهل الأهواء والضلال نعم يقول ما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم في بعض أحاديثه ليس منا هذا اللفظ جاء في أحاديث كثيرة مثل قوله من غشنا فليس منا ومثل ما مر قريبا ليس منا ليس من لم يرحم صغيرنا ويوقر ليس منا من لم يرحم صغيرنا ويوقر كبيرنا ويعرف لعالمنا حقه من ليس ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوة الجاهليه جاء هذا اللف في احاديث كثيره جدا وقد بين أهل العلم أن قوله عليه الصلاة والسلام ليس منا لا يكون إلا في أمر كبير لا يكون إلا في أمر كبير فلا ينفي الإيمان ولا يقول ليس منا إلا في كبيرة فإذن النفي هنا في قوله ليس منا دليل على أن من نفي عنه هذا الأمر لمقارفته المعنى المذكور في الحديث قد ارتكب أمرا كبيرا فلا يكون النفي نفيا لأصل الإيمان ولا يكون أيضا النفي نفيا لكماله المستحب بل هذا الأمر انما يكون في ترك الواجبات أو في ارتكاب المحرمات نعم قوله عليه الصلاة والسلام لا تسب أصحاب الحديث مع بيان ساب ذكر هذا الحديث فإنه شبهه تكلم بها بعض من يفصل ويفرق بين الصحابة الذين أسلموا قبل الفتح والذين أسلموا بعد الفتح سبب الحديث معروف سبب الحديث معروف وهو أن خالدا رضي الله عنه وارضاه عن الصحابة آه أجمعين آه وقع منه كلام في أحد الصحابة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 من تقدم اسلامهم ولهم سابقة الإسلام والنصرة للنبي عليه الصلاة والسلام لهم هذه المكانة العليه ولا يدل الحديث لا من قريب ولا من بعيد على أن من أسلم بعد الفتح ليس من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام ومن يستدل بهذا الحديث على مثل هذا المعنى استدلاله فاسد بل في غاية الفساد فقصار الحديث في الدلالة أنه يدل على مكانة السابقين في الإسلام والنصرة وهذا دلت عليه دلال كثيرة منها القرآن الكريم كما مر معنا في آية الحديد قول الله تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا فلا شك أن نفقت من كان نصرتهم وإسلامهم قبل الفتح أعظم كما هو القرآن في الدل... كما يدل القرآن على ذلك وكما يدل على ذلك أيضا هذا الحديث وغيره من الأدلة لكن ليس فيه من قريب ولا من بعيد ما يدل على خروج من تأخر إسلامه أو مسلمة الفتح من الصحبة ولا يخرجهم من الصحبة إلا ظال نعم صلى الله عليك يقول كيف نتعامل مع بعض أهل السنة الذين اساءوا الأدب مع مقام الصحابة رضي الله عنهم إذا كان معروفا بالسنة وملازمتها والتمسك بها والذب عنها والدود عن حماها وفرطت منه كلمة من باب سبق اللسان ولم يكن من أهل الوقيعة في الصحابة فمثل هذا يفرق بينه وبين الإنسان الذي عرف بالوقيعة في الصحابة والتعدي عليهم والتجني في حقهم ولا سيما إذا كان نبه على اللفظة التي بدرت منه ووقعت منه فتنبه واستغفر وتاب وأناب وأعلن خطأ فإذا كانت بدرت كلمة وخرجت من باب سبق اللسان فمثل ذلك يغتفر ولا سيما إذا كان قد نبه على خطأه وعلى ما وقع فيه ورجع وتاب من ذلك فمثل ذلكم لا شك أنه مغتفر نعم قوله عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هل فيه تفضيل لكل صحابي بفرده على التابعين أم أن هناك من أئمة التابعين الكبار من يكون خيرا من بعض الصحابة الذين أسلموا في آخر حياته عليه الصلاة والسلام من جاء بعد الصحابة من جاء بعد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام فانه لا يبلغ مبلغ أحد منهم في الفضل لأنهم خصوا بشيء لا يبلغه أحد سواهم وبلغوا مكانة لا يبلغها من جاء بعدهم قد مر معنا في الحديث قال عليه الصلاة والسلام لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه يعني الصحابي ينفق مد من دقيق أو طحين أو تمر أو غير ذلك ومن بعدهم ينفق مثل أحد ذهبا لا يبلغ مد الصحابي ولا نصيفه لأن الله عز وجل شرفهم وفضلهم بهذه السابقة وبهذه الخيرية نعم حديث النبي صلى الله عليه وسلم في أبي بكر وعمر بأنهما سيدة كهول أهل الجنة يقول هل في الجنة من يسمى كهلا إذ كلهم يدخلون على عمر واحد نعم يعني ثبت في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال أبي بكر وعمر سيدة كهول أهل الجنة وأخبر أن أهل الجنة يدخلون أبناء 33 سنة لكن قول سيدة كهول أهل الجنة باعتبار ما كان عليه في الدنيا مثل ما قال عن الحسن والحسين سيدة شباب أهل الجنة وداعب عليه الصلاة والسلام تلك المرأة العجوز قال لا يدخل جنة عجوز لا يدخل الجنة عجوز أي أنها تعود شابة إن أنشأناهن إن شاء فجعلناهن أبكارا عربا أتراباً لأصحاب اليمين نعم يقول أثابكم الله هل كل الصحابة رضي الله عنهم يدخلون الجنة ابتداء مع المبشرين عرفنا أن الصحابة رضي الله عنهم متفاوتون في الفضل متفاوتون في الفضل و والمكانة والمنزلة والدرجة فبينهم تفاوت ليس على درجة واحدة ودخول الجنة بحسب الأفضلية وبحسب السابقة في الخير نعم يسأل عن حديث لا يدخل الجنة قتات ما المراد به القتات النمام القتات النمام الذي يمشي بالنميمة بين الناس وهذا من احاديث الوعيد وهذا من احاديث الوعيد هو حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وله نظائر كثيرة في احاديث الوعيد يقول في كبيرة من الكبائر صلوات الله وسلامه عليه لا يدخل الجنه من فعل كذا لا يدخل الجنة قتات لا يدخل الجنه من ادعى لغير والديه او كما جاء عنه صلوات الله وسلامه عليه فهذا من أحاديث الوعيد من أحاديث الوعيد وأحاديث الوعيد لها معناها المتقرر مقارنة لها بالاحاديث الأخرى الواردة عن النبي عليه الصلاة والسلام فهذا تهديد ووعيد لمن ارتكب هذه الكبيرة بقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنه وليس معنى ذلك نفي لدخول الجنة مطلقا ليس نفي لدخول الجنة مطلقا لكن هذا وعيد له أي لا يدخلها حتى يعاقب على كبيرته حتى يمحص من ذنبه لا يدخلها مع أول الداخلين نعم سؤال الثاني يطلب تفسير قوله تعالى قالت العراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا هذه الآية الكريمة في سورة الحجرات قالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا الصحيح في معنى هذه الآية أنها في أعراب قالوا عن أنفسهم ذلك أمنا والإيمان رتبة عالية لأن رتب الدين ثلاث الإسلام وأعلى منها الإيمان وأعلى منها الإحسان كما جاءت مفصلة في حديث جبريل المشهور، فهؤلاء لما ادعوا لنفسهم الإيمان قالوا آمنا، لما ادعوا لنفسهم الإيمان قالوا آمنا، قال الله كل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا، أي لم تبلغوا درجة الإيمان، لم تبلغ درجة الإيمان، فالصحيح أن هؤلاء أن الآية لم تنزل في المنافقين وإنما نزلت في أعراب. أسلموا وادعوا الإيمان التي الرتبة العالية قالوا أمنا فقال الله قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا ولهذا قال أهل العلم كل مؤمن مسلم وليس كل مسلم مؤمنا ليس كل مسلم مؤمنا ومن شواهد هذه هذا التقرير الآية الكريمة وكذلك حديث سعد لما أعطى النبي عليه الصلاة والسلام اقواما فقال له سعد وما لك عن فلان وإني لأراه لا مؤمنا فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أو مسلما فالايمان رتبة اعلى الإيمان رتبة أعلى وإنما يصلها من تحقق الإيمان في قلبه وتمكن في نفسه ولهذا قال ولما يدخل الإيمان في قلوبكم نعم يقول أحسن الله إليك ذكر بعض العلماء أن الذي يأتي بعد الصحابة رضي الله عنهم قد يكون من هو أحسن منهم وأقوى إيمانا فالتفضيل لجنس الصحابة هل هذا كلام صحيح وكيف يوجه قد يكون في من جاء بعد الصحابة يا تكثر مثلا منه صدقات أو نفقات أو أعمال أو عبادات أو غير ذلك قد يقع مثل ذلك لكن يبقى تميز الصحابة بما لم يدركوا ولا يبلغه أحد من الأمة وما اكرمهم الله سبحانه وتعالى به من سابقة وفضيلة وخيرية وأخذ عن النبي عليه الصلاة والسلام مباشرة ونصرة الله ونقل لدين الله للأمة ثم هذا المتأخر الذي جاء بعد الصحابة وقام بعبادات أو أعمال أو جهود لم تصل إليه هذه الأعمال ولم تبلغ إلا من طريق الصحابة ولهذا الصحابة لهم ثواب من جاء بعدهم كل فيما نقله كل من الصحابة فيما نقله للأمة من دين الله وأحاديث رسول الله صلوات الله والسلامه عليه نعم حسن الله يليك كيف الجمع بينما جاء من تفضيل الصحابة وقول له أنفق أحدكم مثل أحد ما بلغ مدة أحدهم من مع حديث يكون لمن بعدكم أجر خمسين منكم هذا الحديث أيضا حديث صحيح ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام وذكر هؤلاء الذين يأتون فيما بعد وقال أجر خمسين وهذا بالنظر إلى الأعمال ذاتها، بالنظر إلى الأعمال ذاتها. لكن اذا نظرنا إلى الأحاد الأخرى ومن الحديث الذي ذكره السائل، الذي ذكره السائل، وقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تسب أصحابي، فوالذي نفسي بيده لا تسب أصحابي، فوالذي نفسي بيده. لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه فالحديث الذي هو فيه ذكر هؤلاء الذين يأتون فيما بعد هذا في النظر إلى العمل لكن إذا ضممت إلى ذلك الأحاديث الأخرى التي تدل على مكانة الصحابة وسابقة الصحابة وما لهم من فضل يتضح الأمر والله أعلم نعم يقول أحسن الله إليكم هل عيسى بن مريم يعد صحابيا؟ عيسى ابن مريم نبي من انبياء الله كما هو معلوم ولما يموت بل رفعه الله اليه وينزل في آخر الزمان ونزوله علم من اعلام الساعه وأمارة من اماراتها ويحكم عليه السلام بدين نبينا محمد صلوات الله وسلامه وبركاته عليه نعم يقول السائل ما حكم الإقامة في بلاد الكفر الواجب على المسلم أن تكون رعايته دائما وعنايته بدينه حفاظا عليه وأن يكون دينه هو رأس ماله لا يكون حظه من الدنيا هو رأس ماله بل يكون رأس ماله دينه يكون رأس ماله دينه ويكون حرصه على دينه أشد الحرص فديار الكفر الإقامة فيها فالإقامة في بلد الكفر لا شك فيها خطورتها العظيمة على الإنسان في نفسه وفي من يعول. قول النبي عليه الصلاة والسلام لا هجرة بعد الفتح أي فتح مكة لأن مكة بفتحها أصبحت بلد إسلام فلا هجرة منها نعم هو كذلك يسأل يقول متى يجب علينا نحن المقيمين في هذا الكفر تجب علينا الهجرة في أي حالات الظروف قدمت أول ما بدأت بالإجابة على هذا السؤال بأن رأس مال الإنسان دينه فإذا وجد الإنسان أن دينه ودين من يعول بدأ يقول إلى الضياع فعليه أن يفر بدينه لأن رأس المال هو الدين ولا يقدم عليه أي شيء آخر صلى لك وصف عمر بن عبد العزيز رحمه الله بأنه الخامس من الخلفاء الراشدين. أليس في تنقص لبعض الصحابة كمعاوية رضي الله عنه؟ هذه الكلمة يعني ذكرت في فضل عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه، لكن مع فضله ومكانته لا يقارن بالفضل بينه وبين معاوية أو غير معاوية رضي الله عنه أرضاه، ولما سئل أحد السلف رحمهم الله عن أيهما أفضل عمر أو معاوية قال لا تراب في من منخر معاوية في سبيل الله أو كلاما هذا معناه في في بيان فضل الصحابة ومكانتهم وخيريتهم وسابقتهم وأن من بعدهم لا يبلغوا مبلغهم نعم هذا يسأل عن حكم التصوير سواء بالفيديو أو بغيره متى يصل التحريم إلى حد الحرمة جاءت حديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحريم التصوير وذكر عدد أهل عدد من أهل العلم أن هذه الأجهزة الحديثة التي وجدت مؤخرا وكثرت وأصبحت في أيدي كثير من الناس تأخذ الحكم نفسه لأنه, لأنه يطلق عليها تصوير فالذي ينبغي على الإنسان أن يتجنب آه هذه آه الأشياء ولا يشغل نفسه بها ومما يؤكد عليه في هذا المقام عندما يكون الإنسان في عبادة وفي أماكن العبادة وأماكن الطاعة عليه أن يحذر من فتنة التصاوير لأن عدد من الزوار والحجاج والمعتمرين فتنوا كثيرا بالتقاط الصور لانفسهم في مقامات الحج والعمرة في فيلتقط فيلتقط لنفسه صورا في المسجد النبوي والمسجد الحرام وعند الكعبة وهو يطوف وهو في, في, في المسعى وعند الجمرات وفي عرفات في جميع المشاعر يلتقط لنفسه صورا ثم يحملها ليوريها الآخرين وربما بعضهم علقها في أماكن من بيته أو وضعها في يعني أشياء خاصة بها يطلع عليها الآخرين فمثل هذا العمل له خطورة جدا على العبادة ويفضي بالإنسان الى المراءات بالعمل والرياء محبط للعمل. الرياء محبط العمل حجك واعتمارك عبادة بينك وبين الله وقربة تتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى بل وجد في بعض الحجاج هدانا الله واياهم واصلحنا وأصلحهم أنه يقف في بعض الأماكن ويهي وقفته ويمد يديه على هيئة الداعي ثم إذا التقطت الصورة أنزل يديه ثم بعد فيما بعد يوري الناس صورته يقول هذه صورتي وأنا أدعو عند الجمرات وأنا ما مدى هو لم يدعو وإنما رفع يديه للصورة فقط هذه أعمال رياء وخطر شديد على الإنسان نسال الله عز وجل أن يحفظنا أجمعين وأن يجنبنا الرياء وأن يرزقنا الاخلاص والاتباع وأن يهدينا إليه صراطا مستقيمة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 والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداتا مهتدين اللهم انا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الثبات في الأمر والعزيمة على الرشد ونسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك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 واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين إليك أواهين منيبين اللهم تقبل توبتنا واصل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد ألسنتنا وسل السخيمة صدورنا اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك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 سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك اتوب إليك اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد واله وصحبه أجمعين جزاكم الله خيرا